بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من الله كلامه مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصبق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير هذه هذه محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بذع وكل بذعة ظلالة وكل ظلالة في النار نواصل شرحنا لمتن المرشد المعين على ضرورة من علوم الدين للعلامة عبد الواحد المعاشي رحمه الله تعالى وكنا قد انتهينا. في درسي الدرس السابق من الشروط الصلاة تذكرنا شروط الصحة والوجوب وذكرنا شروط الصحة ونشرعوا اليوم في سنن الصلاة وأخذ ذلك بقوله رحمه الله سننها السورة بعد الوافية أو الواقية لا صحيح هو سننها السورة بعد الوافية مع القيام أولاً والثانية جهر وسر بمحل لهما تكبيره إلا الذي تقدم كل تشهد جلوس أول والثاني لا ما للسلام يحصل وسمع الله لمن حمده في الرفع من ركوعه أورده الفذ والإمام هذا أكدى والباقي كالمندوب في الحكم بدأ إقامة سجوده على اليدين وطرف في الرجلين مثل الركبتين وطرف في الرجلين مثل الركبتين صات مقتد بجهر ثم رد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 مما ورى السكناء إليه إن قدم مقيم أربعة أيام يتم ذكر الناظم هنا 22 سنة من سنن الصلاة وهذه السنن يمكن تقسيمها إلى سنن داخلة في ناهية الصلاة وذاتها وإلى سنن خارجة عنها فمثال السنن الخارجة عنها الأذان والإقامة فإنهما ليس من ماهية الصلاة والسنن التي من ذات الصلاة على نوعين سنن مؤكدة وسنن غير مؤكدة فالسنن المؤكدة هي التي يترتب على نسيانها السجود أي سجود السهو وهي التي بدأ بها من قوله سننها السورة بعد الوافية إلى قوله في الرفع من رقوع أورده الفذ والإمام ثم قال هذا أكد أي ما سبق أكد فهو من السنن المؤكدة والباقي كالمندوب في الحكم بدأ أي السنن الأخرى في الحكم كالمندوبات لأنها لا يترتب على نسيانها سجود وهي التي يبدأها بقوله إقامة سجوده على ذلك إلى آخره فنشرع في شرح ما ذكره الناظر على أننا نقول إن ذكره الإقامة ألجأه النظم إلى ذكرها مع السنن التي هي داخلة في ذات الصلاة وكان الأولى من جهة حسن الترتيب أن يجعل الإقامة مع الأذان لكنه قدم الإقامة فقال إقامة سجده على اليدين وأخر الأذان وجعله معزولا عن غيره من السنن بقوله سن الأذان لجماعة أسد الآخر فنبدأ في شرح كلام النظم قال رحمه الله تبارك وتعالى سننها أي سنن الصلاة السورة بعد الواقية أو الواقية كلاهما من أسماء الفاتحة كلاهما من أسماء الفاتحة والمراد بقوله السورة ما تيسر من القرآن لا يلزم أن يكون سورة كاملة وإن كان الأولى أن يكون سورة كاملة لورود ذلك في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا فهو الغالب من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأتي بالسورة كاملة بعد الفاتح وقراءة السورة بعد الفاتحة أو قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة موضعه الركعتان الأوليان من الظهر والعصر ومن المغرب والعشاء وركعة الصبح وفي صلاة الجمعة فهذه مواضع قراءة هذه السورة بعد الحاتح ودليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم ففي حديث أبي قتادة عند البخاري وغيره قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في, يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب والسورتين وكان يطول في الأولى وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح. وهذا الحديث صريح في المراد مع كونه أفادنا فائدة أخرى وهي أن من السنة تطويل الركعة الأولى فتكون أطول من الركعة الثانية نعم ومن الأدلة على ذلك أيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند الإمام أبي ذاود قال أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر ومرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر وهذا الحديث قواه بعض العلماء من الحفاظ وهو صريح في تأكيد قراءة السورة وذلك يجعلها بعض العلماء من الواجبات لا من السمن فقط نعم وأيضاً من الأدلة على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال إن أم الفضل بنت الحارث سمعته صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ سمعت ابن عباس وهو يقرأ والمرسلات عرفا فقالت يا بني لقد ذكرتني قراءتك هذه الشورى وإنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب والأدلة من السنة الفعلية كثيرة في هذا الباب والعلماء حملوا فعله صلى الله عليه وسلم على السنية لأنه لا يوجد دليل صريح في الوجوب إلا هذا الحديث الذي ذكرنا حديث أبي سعيد الخضري أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب لكنهم على فرض صحة هذا الحديث حملوه على السنية مع ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فخص فاتحة الكتاب من دون غيرها من القرآن الذي يقرأ في الصلاة واستذلوا ببعض الأحاديث الأخرى في هذا الباب منها قول أبي هريرة من قرأ بأم الكتاب فقد اجزت عنه ومن زاد فهو أفضل هذا يدل على أن قراءة ما زاد على الفاتحة ليس واجبا وإنما هو السنة نعم وهذه القراءة قراءة السورة هي للإمام وللفرد أي المنفرد وأما المأمون فيسن له الإنصات. فيسن له الإنصاط لما سيأتي فيما بعد إنصاط مقتد بجهر يسن له الإنصاط في الجهرية نعم ف يعني يصنع لهو الإنصات في الصلاة الجهرية والقراءة في الصلاة السيودية هذا سيأتينا إن شاء الله فعلا عند قوله إنصات مقتدن بجانب المقصود أن قراءة السورة هنا هي للإمام والفاش ثم قال مع القيام اولا والثانية أي القيام للكراءة وهو سنة أيضا في حق الإمام والمنفرد لما؟ لأن القيام كالظرف بالقراءة والقراءة كالمظروف بالنسبة للقيام والظرف والمظروف لا يمكن فصل بينهما فهما مترابطان فهما مترابطان فإذا قلنا بسنية القراءة فالقيام لها يكون سنة أيضا لكن قلنا هذا بالنسبة لإمام المفرد أما بالنسبة للمأموم فإنه يجب عليه أن يتابع الإمام ولذلك فإن الإمام إذا صلى قائما فإنه يجب على المأموم أن يصلي قائما إلا من عجله فلا يكون سنة في هذه الحالة إنما يكون واجبا لكن لشيء خارجي وهو وجوب متابعة الإمام والقيام من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كثير جدا وأدلته مشهورة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني وصلي ومن الأدلة, من الأدلة على قيامه صلى الله عليه وسلم في الصلاة حديث أبي سعيد الخدري قال كنا نحذر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام من تنزيل السلدة وحذرنا قيامه في الاخريين قدر النصف من ذلك وقدرنا قيامه في الركعتين الاولين من العصر على قدر قيامه في الاخيرتين من الظهر وفي الاخريين من العصر على النصف من ذلك والشاهد هنا ليس هو مقادير القيام وإنما الشاهد ذات القيام ثم قال جهر وسر وقوله مع القيام أولا والثانية أي لقراءة الصورة في الركعة الأولى والركعة الثانية فإن قراءة الصورة إنما تكون في الركعتين الأولين في الأولى والثانية قال جهر وسر بمحل لهما هتان سنتان الجهر بمحله والسر بمحله والجهر قالوا أذنى مراتبه في حق الرجل أن يسمع نفسه ومن يليه ولا حد لأكثره إلا أن يكون في ذلك شيء من الإزعاج والتكلف لكن المقصود أن أدنى مراتب الجهر أن يسمع نفسه ومن يليه أي من يكون قريبا منه هذا بالنسبة للرجل قالوا بالنسبة للمرأة اسمعوا نفسها بمعنى أنها تكون أقل من الرجل في الجهر هذا بالنسبة لي الجهر وإما بالنسبة للسر فأقله أن يحرك لسانه وأكثره أن يسمع نفسه ومن الأخطاء الشائعة عند بعض الناس من الذين لم يتفقهوا في الدين أنه يظن السر أن تكون القراءة في الضمير دون تحريك اللسان وهذا خطأ بل لا تكون القراءة قراءة ولا تسمى في اللغة والشرع قراءة إلا أن تكون بتحريك اللسان سراً أو جهراً في جميع الأحوال لا بد من تحريك اللسان وزيك نقول إن السر أدناه أن يحرك لسانه ولو لم يسمع وأكثره وأقصاه الذي لا ينبغي مجاوزته في السر أن يسمع نفسه هذا تعريف الجهر والسر وبعد ذلك فإنهم اتفقوا على أن الجهر محله صلاة الصبح وصلاة الجمعة والركعتان الأوليان من المغرب والركعتان الأوليان من العشاء هذه مسألة إجماعية اتفاقية أدلتها كثيرة من السنة و في أحاديث مختلفة يعني قد لا نجد حديثا يجمع هذا المعنى الذي ذكرنا لكن هذا موجود في أحاديث مختلفة واتفق المسلمون عليها من ذلك مثلا حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب هذا دليل على القراءة في المغرب جهرا وحديث أيضا حديث أبي قتالة لا هذا في السر حديث عدي بن ثابت أنه سمع البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والتين والزيتون في العشاء وهكذا يعني أدل من السنة الفعلية كثيرة وعلى كل حال المسألة إجماعية كما ذكرت آنفا والسر أيضا العلماء مجمعون على أنه يكون في الظهر والعصر ويكون في الركعتين الأخيرتين من المغرب ومن العشاء. وقد جاء عن أبي معمر في صحيح البخاري قال قلت لخباب من الأرض. أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر قال نعم قال قلت في أي شيء كنتم تعلمون قراءته قال بالطراب لحيته قال بالطراب لحيته نعم <تصفيق> فإذا هذا هو السنة المتعلقة بالجهر وبالسر وقد ذكرنا فيما قبل في الفرائض أن الفرض يتحقق بالقراءة مطلقا لا بخصوص صفة الجهر أو السر لأن في حديث المسي صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للآرابي ثم قرأ معاك من القرآن ولم يذكر له جهرا ولا سرا فدل هذا على أن الجهر والسر هي من السنن لا من الفرائق ثم قاع الجهر وسر بمحل لهما تكبيره إلا الذي تقدم التكبير المقصود به التكبيرات التي تكون في الصلاة غير تكبيرة الإحرام وقد ذكرنا آنفا أن تكبيرة الإحرام فرض من فرائض الصلاة وعلى هذا المعنى نبه بقوله إلا الذي تقدم والذي تقدم هو تكبيرة الإحرام فكل تكبير في الصلاة سنة إلا تكبيرة الإحرام فإنها فريضة فيقول الله أكبر في الركوع وفي السجود والجلوس والقيام وهذا للإمام وللمأموم وللفذ نعم واختلف العلماء في هل كل تكبيرة سنة أو مجموع التكبير سنة واحدة وهذا يترتب عليه بعض الأحكام في سجود السهو. علوما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى نعم لكن يعني ظاهر النظم أنه أن كل تكبيرة سنة، لكن المسألة فيها خلاف عند العلماء. ومع ذلك فقالوا في سجود السهو لا يسجد بالتكبيرات الواحدة وإنما يسجد إذا تعدد بمعنى نسي تكبيرات من هذه التكبيرات التي تكون في الصلاة. قالوا وأما النسي تكبيرة واحدة فلا يسجد لها لشدود السهو. ودليل السنية في هذه التكبيرات أنها وردت في صفة الصلاة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ترد في حديث المسيء صلاته ولم يرد الأمر بها في حديث آخر في ذلك الأصل فيها أنها سنة وليست من الفرائض نعم لأنه كما ذكرنا في حديث المسيح صلاته هذا وقت البيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فمن الأدلة على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يرتاح ثم يقول سمع الله لمن حمد وحين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يهوي أي للسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها ويكبر حين يقوم من الثنتين من الجلوس بعد الجلوسين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود هذا بالنسبة للتكبير نعم ثم قال كل تشهد كل تشهد يقصد بذلك التشهد الأول والتشهد الثاني كل تشهد أي التشهدان معا فهاتان سنتان وإنما يكون عندنا تشهدان في الصلاة التي فيها أكثر من ركعتين وإلا فالصلاة التي فيها ركعتان كالصبح فإن فيها تشهد واحدا والتشهد الأول والثاني عند الملكية ليس بواجبين ليس بواجبين لما لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرهما في حديث العربي في حديث المسيء صلاته ولكن هما مذكوران في السنن الفعلية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل هذا على أنهما من السنن وليس من الحرائض ومن الأدلة في هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن عن عبد الله بن محينة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام من الركعتين الأولىين لم يجلس هذا من حديث السهو حديث سجود السهو فقام من الركعتين الأوليين لم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم وإذن صلى الله عليه وسلم يعني سجد سجود السهوي لترك التشهد الأوسط لأنه قام من الركعتين الأولين ولم يجلس فدل ذلك على أن التشهد الأوسط والأول ليس واجباً أدبوه عليه البخاري بقوله باب من لم يرد التشهد الأول واجبا لما لأنه لو كان واجبا لم يسجد له سجود السول لأن الأركان لا يسجد لها فهذا هو ويعني بعض العلماء يقول لهم خلاف في هذا الأمر يقولون إن التشهد الأخير واجب لحديثي لقول ابن مسعود رضي الله عنه كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد وهذا يدل على أن التشهد فرض والمقصود به التشهد الأخير والمقصود بقولنا التشهد الذي هو سنة مطلق التشهد دون تحديد لفظ معين وأن تحديد اللفظ لفظ التحيات لله إلى آخره هذه سنة أخرى ستأتينا إن شاء الله تعالى عند قوله كلم التشهد أي لفظ التشهد نعم ثم قال الجل... آ... آ... كل تشهد جلوس أول والثاني لا ما للسلام يحصل هاتان سنتان أيضا الجلوس الأول والجلوس الثاني إلا أنه استثنى قال القدر في الجلوس الثاني، القدر الذي يقع فيه السلام هذا فرض، وقد ذكرناه عند ذكر الفرائض. ولهذا نبه عليه بقوله لا ما للسلام يحصل، أي لا الذي يكون لأجل السلام فإنه من الفرائض. هاتان سنتان أيضا الجلوس ل التشهد الأول والتشهد الثاني وهما من السنن بارتباطهما بالتشهد على نحو ما ذكرناه آنفا من أن الظرف والمظروف حكمهما واحد لأنهما مرتبطان ولا سبيل إلى الفصل بينهما فإذا كان التشهد سنة فإن الجلوس له سنة ودلت السنة الفعلية على أن المتشهد يتشهد من جلوس بل ورد في السنة الفعلية صيفة ذلك كما في حديث أبي حميد الساعد قال فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى فإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليمنى ونصب الأخرى فهذه صفة هذا الجلوس يعني صفة التورق والافتراش لكن هذه الصفة ستأتينا في المندوبات، الجلوس للتشهد سنة، وأما خصوص هذه الصفة، صفة التورق أو الافتراش هذه من المندوبات على ما شاءتنا إن شاء الله وسبرك وتعالى لا ما للسلام يحصل، قال وسمع الله لمن حمده. في الرفع من ركوعه أورده الفز والإمام بمعنى من السنن أن يقول سمع الله لمن حمده وهذا خاص بالفز والإمام بعد الرفع من الركوع واختلفوا هل كل تسمية قال سمع الله لمن حمده سنة أو التسميع كله سنة كما ذكرنا في قضية التكبير هل كل تكبيرة سنة أم هي سنة واحدة يعني التكبير وكل التسميع كله سنة واحدة هذا فيه خلاف نفس الخلاف الذي سبق في التكبير ولكن قالوا لا يسجد لترك الواحدة وإنما يسجد للمتعدد كما ذكرنا في التكبير والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبين للمسيء صلاته قول سمع الله لمن حمده وإنما قال له ثم ارفع حتى تعتدل قائما وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ولذلك فإننا نقول قول سمع الله لمن حمده سنة وليس قربا ودليل السنية ما ذكرنا في حديث أبي هريرة الذي ذكرناه من قبل عند التكبير فإن فيه ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليأتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحم فإذا الإمام يقول سمع الله لمن حمده والمأمور يقول ربنا لك الحمد ثم قال هذا أكذى والباقي أصوها والباقي بلياء ولكنه حذفها لأجل ضرورة الوزن فقال والباقي كالمندوب في الحكم بدا وهذا قد شرحناه آنفا فانتهى من السنن المؤكدة التي يسجد عند تركها وسيبدأ في السنن التي مثلها مثل المندوبات في كونه لا يسجد إن ترك شيئا منها وقال إقامة سجد على اليدين وفي حقيقة الإقامة ينبغي أن نؤخرها حتى نشرحها مع الأذان لارتباطهما فهما معا من السنن الخارج عن ذات الصلاة ولذلك نبدأ مباشرة ب قوله سجوده على اليدين وطرف الرجلين مثل الركبتين فهذا معناه كيفية السجود كيفية السجود وصفة ذلك أن تباشر بكفيك الأرض وتبسط يديك وتجعلهما في اتجاه القبلة ويكونان حذو الأذنين ولا تفترش ذراعيك ولا تقبضهما لا تفترش هذه يعني تفصيل كل هذا من السماء فوق جدا ولكن المقصود أنك لا تفترش الزراعين كما قد يفعله بعض الناس جهلا ولا تقبضهما إليك يعني لا تجعل عضديك ملتصقين بجنبيك ولكن تجعلهما متجافيين لكن دون مبالغة كما قد يفعله بعض الناس المقصود أن يكون ذلك وسطا وأيضا رجلاك في حال السجود يكون يكونان موجهين إلى القبلة بمعنى أن تكون بطون الإبهامين إلى الأرض بطون الإبهامين إلى الأرض يعني بطن القدم هي تكون منتصبة لا شك لكن تجعل بطن الأصابع خصوصا الإبهامين تجعله يعني إلى الأرض في اتجاه القبلة فهذا الصفة الكاملة للسجود لكن المقصود هنا فقط أن من السنان أن يكون السجود على اليدين والركبتين وأطراف الرجلين ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار إلى بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين وهذا قد شرحناه من قبل في كلامنا على قضية السجود على الجبهة نعم هذا معنى إقامة السجود على اليدين وطرف الرجلين مثل الركبتين. ثم قال انصات مقتد بجهر معناه انصات المأموم المقتدي هو المأموم لأنه يقتدي بإمامه <تصفيق> وذلك في الصلاة الجهرية، وإذلك قال بجهر وأدلة ذلك كثيرة فقال الله عز وجل وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون فإنه في الصلاة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 سينا سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس كأن قوله إنصاط مقتد بجهر عام يعم الإنصاط للفاتحة وللسورة لكن كنا قد ذكرنا في قضية قراءة الفاتحة ما يوجد من الخلاف في ذلك بين الصلاة الجهرية والصلاة السرية ذكرنا ما رجحها ابن العربي لا غير ذلك في هذه الأمور المتعلقة بالفاتحة ذكرناها من قبل، وهنا نقول إن الإنصات سنة في ما يقرأ فيه الإمام، يعني في الصلاة الجهرية، أي في غير الفاتحة، وأما الكلام عن الفاتحة فقد تبَقَ. مام. ثم قال إنصاته مختلفة بالذات، ثم رد. على على الإمام ثم رد على الإمام واليساري وأحد به نعم هنا رد السلام أي رد المأموم السلام على الإمام وعلى اليساري إن كان به شخص لذلك قيده قال على الإمام واليسار وأحد به إن كان به أحد ودليل ذلك حديث جابر بن سمرا قال كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أشار بيديه إلى الجانبين فأنكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله وعن سمرة رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد السلام على الإمام وأن نتحاب وأن يسلم بعضنا على بعض أن نرد السلام على الإمام وعن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يتشهد فيقول السلام عليكم عن يمينه ثم يرد على الإمام فإن سلم عليه أحد عن يساره يرد عليه وأنتم تعرفون أن الإمام مالكا رحمه الله تبارك وتعالى كثير لإعتماد على فقه المدينة وأئمة فقه المدينة من الصحابة هم أمثال عمر رضي الله عنه وابنه عبد الله بن عمر من الذين بقوا في المدينة بخلاف من رحل عن المدينة إلى الكوفة والعراق نحوهم ونحوها كعبد الله بن مسعود وغيره تشاهد أن هذا القول من فعل عبد الله بن عمر صريح في المراد هذا رد السلام هذا رد السلام أما السلام الذي يخرج به من الصلاة هذا من الفرائض وليس من السنن وقد ذكرناه من قبل قال وزائد سكون للحضور وزائد سكون المقصود به الزيادة في الطمأنينة الزيادة في الطمأنينة نعم وقوله وزائد سكون للحضور كأنه يريد أن يقول لأجل حضور القلب أي أن هذا السكون الزائد الهدف منه هو حضور القلب لأن الصلاة إذا كانت نقرا كنقر الغراب وهي الصلاة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يتحقق في أفك ولا حضور القلب فكلما وجد في الصلاة ما يكفي من الطمأنينة والسكون كلما كان القلب حاضرا وخاشعا والمقصود هنا هو الزيادة في الطمأنينة وإلا الطمأنينة في الأصل من الفرائض كما تقدم لكن الزيادة على القدر الواجب منها سنة وذلك ليس خاصا بفعل من أفعال الصلاة كالسجود مثلا أو القيام بل في كل أفعال الصلاة وليس ذلك خاصا بالمنفرد بل في المنفرد والإمام وإلا المأموم تابع لإمامهم ودليل ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا قال فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من الركوع تصب قائما حتى يقول القائل إنه نشي وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نشي وأوّضا حديث البراء بن عازب <تصفيق> قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه وفركعته فعتزاله بعد ركوعه فسجدته فجلست بين السجدتين فسجدته فجلست وما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء أي أن هذه كلها تقريبا متساوية وليس المقصود حقيقة التساوي لكن أن تكون قريبا من السواء وهذا لا يكون إلا إن وجدت الكافية ولا شك أيضا أن ذلك ينبغي أن يكون مع عدم حصول المشقة على من خلفه إن كان إماما لأن الإمام ينبغي أن يراعي أحوال المؤمومين ولا يكلفهم ما لا يطيقون نعم وذلك ل حديث أبي مسعود قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والضعيف وذلحاجة ثم قال سترة غير مقتد خاف المرور غير المقتد هو الإمام والمنفرد فإذا من السنن أن يتخذ الإمام والفذ سترة وذلك إذا خشي المرور بين أيديهما والمالكية يقولون فإن لم يخاف مرور شخص بين أيديهما فإنهما يمكن يمكنهما الصلاة بغير سترة والدليل حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تركز له الحربة فيصلي إليها. عن أبي جحثة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة وهيك الربح الصغير أو الحربة الصغيرة. نعم وهذه الشطرة تكون صغيرة يعني على قدر مؤخرتي الرحل الرحل معروف وهو ما يوضع على الراحلة يعني البعير والذي يركب فأخرته يعني هذه هذا مقدر يعني لا يلزم أن تكون أعلى من ذلك ولا ينبغي أن تكون أقل من ذلك ويمكن أن تكون مثلا شيئا ولو كان دقيقا كالعنزة أو الحربة أو الربحة ونحو ذلك من الأشياء التي تكون دقيقة يعني في عرضها يعني. وقضية مؤخرة الرحلة هذا لأجل الحديث الحديث طلحة قال كنا نصلي والدواب وتمر بين أيدينا فذكر, فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مؤشرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر عليه الحديث في صحيح مسلم ووردت بعض الأحاديث في الخط معنى أن من لم يجد سطرة يمكن أن يضع أمامه خطا لكن لا يصح في أحاديث الخط شيء ثم في الباب حديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقبلت راكبا على أتان وهي أنثى الحمار وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنا إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترفع ودخلت في الصف فلم ينكر علي ذلك أحد وهذا الحديث يستدل به على أمرين أولهما أن السترة ليست واجبة لقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنا إلى غير جدار هذا استدل به على عدم وذوبها وبهذا تقيد بعض الأحاديث التي فيها الأمر بالسُّترَة، لكن لا شك أن السُّترَة مُؤكدة لورود الأمر بها ومراعاة للخلاف فإن من الفقهاء من أوجب السُّترَة، واستدل بهذا الحديث أيضاً على أن السُّترَة لا تجب على المأمور، لا تجب على المأمور. بل قالوا إن المأموم سترة الإمام له سترة ما لا. لأجل هذا الحديث أيضا فهذا ما يمكن أن نقوله على الس... عن السترة وهنالك مباحث أخرى كثيرة يعني لا حاجة إلى التفصيل فيها قال سترة غير مقتد خاف المرور جهر السلام كلمتشهد جهر السلام أي أن يجهر بالسلام للأحاديث التي وردت في ذلك في صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم قال كذا وكذا فلا شك أنه, أنه يسلم جهرا لأنه ما يمكن أن يسمع سلامه إلا إذا سل مجارا وعلى كل حال هذه المسألة ليس فيها كبير خلاف نعم. ثم قال كلم التشهد أي خصوص ألفاظ التشهد والمختار عند المالكية يعني كلم التشهد أو ألفاظ التشهد الواردة كثيرة جدا ومتنوعة لكن المالكية يختارون منها تشهد عمر بن الخطاب وذلك لأسباب منها أن عمر رضي الله عنه كما ذكرنا آنفا أن المالكية يميلون كثيرا إلى فقه عمر وابنه وثانيا لأن عمر بن الخطاب قالوا كان يعلم الناس هذا التشهد على المنبر وكان ذلك بحضور خلق من الصحابة لأن الصحابة في زمن عمر كانوا متوافرين بالمدينة وما كانوا قد خرجوا من المدينة فجرى ذلك يعني مجرى التواثر وتشهد عمر رضي الله عنه وصيغته ما ورد في حديث عبد الله بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه, عنه وهو على المنبر يعلم الناس التشهر يقول قولوا التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله هذه الصيغة التي اختارها الملكي واختار غيرهم من الفقهاء صيغة أخرى والصواب أن هذه الصيغة كلها ثابتة في السنة فمن أتى بشيء منها فهو مجزئ صحيح موافق للسنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكون بعض الفقهاء يختارون هذا التشهد أو ذاك ليس بمعنى أن غيره من ألفاظ التشهد غير مجزئ أو غير صحيح كلا بل هذا الاختيار يخضع لبعض الأسباب التي تختلف فيها أنظار فقها قالوا أن يصلي على محمد بمعنى أن يأتي بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير بعد الفاظ التشهد التي ذكرنا من قبل يعني بعد لفظ تشهد عمر رضي الله عنه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وردت أيضا بصياغ مختلفة وهي أيضا غير واجبة من السنن بل قيل مستحب وذلك الحديث المنسي صلاته فإنه لم يذكر له الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقد ورد في الباب حديث أبي مسعود الأنصاري قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله ثم قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم يعني هذه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما نعم وهذا الأمر هنا المذكور في الحديث قال أمرنا, أمرنا الله أن نصلي عليك هذا الأمر هنا محمول على غير الوجوب للقرائم الخارجية ولأنه وارد أو خارج مخرج التعليم وما كان كذلك فإنه لا يكون واجبا هذا هو ما يمكن أن نذكر عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك بقي الأذان وهذا نذكره مع الإقامة إن شاء الله تبارك وتعالى في درجة المقبل وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين